بوك تو أصوم دست ثمانون ثمانون بريدافكي تري الصفات ثلاثة الصفات ثلاثة تا إما كوشة هي لديها كلب هي لديها كلب. الكلب كبير. الكلب كبير. <تصفيق> هي لديها كلب كبير. هي لديها كلب كبير. تَأَ <تصفيق> <لديها> إِمَّا <كلب> <تصفيق> هي لديها بيت. هي لديها بيت. كوكتا كوكا مالا. البيت صغير. البيت صغير. تا إما إدنا مالا كوكا. هي لديها بيت صغير. هي لديها بيت صغير. توي جي فيو هوتيل. هو يسكن في فندق. هو يسكن في فندق. Хотل <تصفيق> أفتن. الفندق رخيص. الفندق رخيص. <تصفيق> هو يسكن في فندق رخيص. هو يسكن في فندق رخيص. توي إيما هو لديه سيارة هو لديه سيارة أوتوموبيلو إسكاب السيارة غالية الثمن السيارة غالية الثمن توي هو لديه سيارة غالية الثمن هو لديه سيّارة غالية الثمن توي، تشيطا هو دن روماً هو يقرأ رواية روماًوت اي دو مملة. الرواية مملة توي، читة أدن هو يقرأ رواية مملة. هو يقرأ رواية مملة. تا غلدا فيلم. هي تشاهد فيلما. هي تشاهد فيلما. فيلمه انتيرسن. الفيلم مثير. الفيلم مثير. تا гледа еден интересен филм. هيا تشاهد فيلما مثيرا. هيا تشاهد فيلما مثيرا. за текстовите и книгите посетете страната дуплове дуплове дуплове 2d